بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت ترجع الحزن إذا شفت سهلا هذا هو الدرس السبعون من شرح كتاب شزا العرف أصول الله التأسير والعانة والقبول قال المؤلف رحمه الله وعلم أن عندهم تصغيرا عندهم أي عند يا شيخ تصغيرا يسمى تصغير الترخيم ولا وزن له إلا فعيل وفعي علم يعني فعيعيل لا عنده صح يا شيخنا لأن فعيعيل في زيادة وهم يحذفون الزوائد في تصغير الترخيم قال أنه عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد فيصغر ثلاث الأصول على فعيعيل ليقل ثلاث الأصول لأن حامد أصل الكلمة حاميدة فاعلة صح يا يعني أصول الكلمة ثلاثيه سلس... فقلنا حامد على وزن فاعل إذن ا دي زيدة. صح يا شيخنا؟ من حروف الزيادة لي حروف منيها أو هناء وتسليم صح يا مولانا؟ قال فيصغر الثلاثي الأصول على فعيل مجردا من التاء ان كان مسمه مذكرا تقول حامد حميد احسنت طيب ومحمود ومحمد وأحمد وحمد, وحمد وحمدان وحمودة تفهم يا شيخنا لا كل هذه حميد كل هذه حميد لأن محمود على وزن إيه؟ مفعول. مفعول طيب محمود على وزن مفعول يبقى شيخنا الميم, الميم زيدة والواو تب كذلك محمد مفاعل صح شيخنا تبضوا على وزن حميد وكلمة أحمد تحذف الهمزة فتصر إيه؟ حميد أيضا وكلمة حماد تقول برضو حميد خلاص يا شيخنا أبو حميد أيها سبحان الله ولا التفات إلى اللبس ثقة بالقرائن ولا التفات إلى اللبس ثقة إيه بقى. إيه المقصود انا أنا معرفش كلمة حميد هل تصغر حامد ولا محمد ولا محمود صح ولا حماد قال ما كله بالقرينة يعني ايه الشخص الموجود أمامك اللي هو صديقك يعني اسم محمد يبو حميد شخص اخر اسم محمود برضو يبو حميد بالقرينة يا شيخ طيب مم. طيب ولا وإلا فبالتاء كحبيلة وسويدة في حبلة وسوداء فهمتها شيخنا طيب وإلا فبالتاء. مثل كلمة ايه حبيلة وحبيلة أصلاح حبلة يا شيخنا صح؟ مش أصلاح حبلة؟ طيب من يحلل تتعرف التأنيس ونقرر تبقى حبيل ونفطرة ده أيوة واحنا تكلمنا عليها قبل فتقول يا شيخنا إيه؟ حبيلة بتاء التأنيس يعني وفي كلمة سوداء زي حمراء تقول إيه؟ سويدة في تصير حبلا وسوداء. إلا الوصف المقتصر بالنساء كحائض وطالق. فيقال في تصم حييض وطليق من غيرها لي عشان أم من اللبس لأن الطلاق ده خاص يعني منطلقة خص بصفة ال النساء يعني يعني كلمة حائض وطالق تخص بالنساء يعني. قال لك أمنيه في الأص مذك... وصف مذكر أي شخص حائض أو طالق. شقنا، فإن صدرتهما لغير ترخيم قلت حويض بتشديد اللياء وطويل يق بقلب الفي أواه لأنها ثانية زائدة. يبقى عندنا شقنا في تصغير ترخيم وفي تصغير غير ترخيم، صحيح مولانا؟ هو يقول بتكلم عن تصغير الترخيم. ف فحائد وطالق تصغرا على اسم ايه ها وطليق بس نحذف الحرف الزائد طالق وحائد ده اسم تصغير التقييم يعني نحذف طيب وطبعا بدون تا تاء يعني هتقول يعني في تصغيرهما حيايد وطليق طيب لكونه في الاصل وصف المذكر اي شخص حائض او طالق فان صغرتهما لغير ترخيم قلت حويض بتشديد الياء وطويلق بقلب الالف ايه <تصفيق> اه صح ما شوف طالق طويلق تقلب الالف الايه <تصفيق> بينما في الترخيم هتحذف الالف اصلا لان الترخيم حذف الحروف الزايدة كده وصلت يا شيخنا نكمل يا مولانا التصغير اللي هي رباعي المعلم على فعي علم قريطة وعوطيط يبقى الاسم و... الرباعي يا مولانا يبقى على وزن فعي علم ده الوزن الثان من أوزن التصغير فكلمة قرطاس تقول يا مولانا قريط على وزن فعي علم قريطة. طيب كلمة عصفور <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> رصيفر صح يا شيخنا ويصغر ابراهيم واسماعيل ترخيما احنا بنتكلم عليه عفوا يا شيخنا بنكلم على ايه الرباعي يعني بنتكلم عن تصغير الترخيم الرباعي فكلمه انتبه يا شيخنا يعني قرطاس على وزن يا شيخنا فعلال يعني القلب زيدة هتحذف هتقول ايه قريطيس طب لاحظ كده عصف قراء عفوا قريطس ايوه طيب عصفور الاوزن ايه فعلول الواو دي يا شيخنا صح ولا طيب هتقول ايه عصيفر ماذا اسم التظليل الترخيم ان اتحذف الحرف الزائد طيب ويصغر ابراهيم واسماعيل ترخيما على على شخنا ايه بريه وسميع رغم دي اعلامة هجمية صح فإبراهيم ألودنا إفعاليل يعني الالف دي يا شخنا هتوح صح يا مولانا صح يا شخنا قال يصغر على ايه ثم يا شخنا ترخيم على بريه طيب وسميع سميع يبقى الهمزة الأولى هتحذف في إسماعيل يعني والياء اللي بعد العين هتحذف واللام هتحذف صح يا شخنا؟ فتصر على وزن سميع موضة صغير الترخيم يعني كل الحرف الزيلة تحذفين مولانا ماشي يا شخنا؟ أما في غير الترخيم هتقول برهيم يعني ابراهيم في غير التصغير الترخيم يعني هتقول ايه برهيم لكن في الترخيم تقول ايه جري انا لسه اتفضل قلنا ابراهيم صغرا ترخيما على جري طيب على حسب الوزن السنه قلت المفروض ما صغرات جري بورايه. صغرا جري ترخيما امم لنا الطاء رباعي فالباء والراء والهاء دي ما يبقى حروف اصليه فقط الهمزه ونأخذ فقط الالف والياء ايوه بالنسبه دي اه بالنسبه لسيد ابراهيم هو لي المريء بس وشويه ده ترقيق ام وكذلك في اسراء الياء الأخيرة ليست اصليه لماذا ف... يعني يكون له السميع طيب يقرأ لو أن السميع عندنا السين والميم السميع الأرضي يعني السين والميم والعين والنم الأربعة أصولة هي, هي التطغير خلاص اي احنا عايزين على وزن فعيعل اي احنا عايزين ايه؟ على وزن فعيعل يا شخص صح ايه. طيب وصغر ابراهيم واسماعيل ترخيما على بوري وسميع صح يا شيخنا هو كده في بوري وسميع الحزف اللي كده على وزن فوعيح يعني بوري على وزن ايه فوعيح لا بوري على وزن ايه بوريح فوعيح فوعيح صح يا شيخنا على وزن فعي لكده ما فوق لا هي قال دي حروف حرفين قعي عي صح اللي هي ايه النظام بتاعنا قعي عي صح امم صار قريت الكياء جاء بعدها حرف واحد امم بقى اللام محذوف عشان انا بقول هو ليه ما حطش النيم فقال شريب على وزي ايه عي امم هو لعل يا شيخنا ممكن يكون فيه خطا من ال لان هو بيتكلم عن رباعي أما الرباعي فيصغر على فعيعل يعني قريطس في كرطاس يعني كرطاس قال قريطس على وزن فعيعل عصفور قال عصيفر على وزن فعيعل ويصغر إبراهيم وإسماعيل تصيرا تخيما على بوريه وسميع والذير تخيم على بوريهيم صحي شيخنا أيوة طيب لو قلنا مثلا بوريهم على وزن إيه فعيعل طيب وسميع سميعيل وسميعيل على وزن طيب هو لعله كده بس يمكن يكون في خطأ في سمعنا شخص طيب لما يقول سميعيل على وزن ايه شخنا طيب لكن في الترخيم قال ايه سميعيل على وزن ايه وعيعيل لا في غير الترخيم سميعيل صح كده؟ او بريهين ده عميز ايوه تمام كده يبقى هنا ممكن يكون في خطأ هنا لأن هو بيكلم عن الرباعي وبيكلم تحديدا على وزن فعيعي كده قال وليختص تر... تصغير تخيم بالاعلام على الصحيح صح يا شيخنا يعني كلمة احمق ليست علامة قالوا بعضها ايه ايوه قالوا حميق يعني تصغير الترخيم لا يقتصر بالأعلام ممكن يدخل على الصفات يقرأنا كده تنبيهان الأول تقدم أنه لا يصدر جمع على مثال لأمسلة الكثرة لمنافاة التصغير الكثرة طبعا أنت يا شخنة جمع الكثرة كثيرة جدا لكن جمع القلة أربعة صح يا شخنة أفعل وأفعال وخد وخبع... هي أربعة أو زان يعني، وأفعل ف قل جموع الكثرة لا تصغر ليه التصغير للكسره لانها جمع كسره ازاي الكسره تصغرها صح يا شيخنا واجاز الكوفينو تصغير ما لا نظير له في الاحاد كغرفان فانه نظير عثمان فيقال فيه هو رغيفان رغفان يا شيخنا على وزن فعلان دي الكلمة دي كانت مشهورة عندنا في الصعيد الشيخ يقول لك رغفان اللي يجمع رغيف يعني صح الرغيف يعني أمهاتنا كانوا في الصعيد يخبزوا عيش في الفرن فيسموا ده رغيف والجمع رغفان صح كده فقال رغفان اه ايوه قالوا في التصغير يا مولانا اجاز الكوفيون كلمة رغفان لنديل نظير في الأحادي اللي هو رغيف يعني فإنه ناظر عثمان يقال في تصغيره رغيفان دا من تنبيه يعني فمن أراد التصغير جمع رداه إلى مفدي وصغره ثم يجمعه جمع مذكر سلم إن كان المذكر عاقل وجمع مؤنث سلم إن كان المؤنس أو, أو لغرع عاقل سمعنا يا شيخنا يعني غلمان غلام وبعد أيوة ما غلا؟ غليمون غليمون سمعنا يا شيخنا يعني غلمان؟ انسى يقول إيه؟ من أراد تصير جمع رده إلى مفرده يعني غلمان مفردها إيه؟ غلام طيب وصغره صغره ثم يجمعه جمع مذكر سالم صح؟ يعني غلام غلمان وردها المفرد غلام وغلام تقول ايه غليمون يعني تجمع غلام تقول غليم غليم اه صح والما غلام تبقى غليم بالالف الياء زائد يبقى غلام غليم يبقى غليم تجمعها جمع إيه تقول غليمون طيب عندك كلمة يا مولانا جوارن جمع جارية آه. يعني سافنة. جارية جاريه جوال فجاريه ذي ان نقول يا شغال جوي... مش كده بعد كده اجماع جمع ايه جمع اي مدير اي يبقى رات صح اما اسم الجمع واسم الجنس الجمع فالصغار اللي شبينه بالواحد لا راه باجواي راه باجواي راه بعد كده نشير التاء دي ونقول جوائرية أيواء جو... جوائرية وبعد كده نحذف التاء ونجيب ألف وتاء طيب ما تصغر المفرد يعني جاريها أقول جوائرية صح وبعدين نحذف التاء ونجيب ألف وتاء ألف وتاء, ألف وتاء... وتاء أما اسم الجمع واسم الجنس الجمعي فيصغران لشباهما بالإيه بالواحد المقصود باسم الجمع يا شخنا يعني كلمة قوم ورقد وغنم ده يسموه اسم جمع يعني كلمة تدل على الجمع لكن ليس لها مفرد من لفظها طب اسم الجنس الجمعي ده يفرق بينه وبين مفرد بالتاء زي شجر وشجرة وعنب وعنبة وتمر, وتمر وتمرة طيب هذي يخش اسم الجنس الجمعي لحده زي طب خلاص نقولها كده لا أقول لحدك طيب استنى لحظة قال اسم الجنس الجمعي زي تمر وبقر وروم تقول فالتصير تمير وبقير وروم تقول ايه روم ادول ايه روين. طب اسم الجنس الجمع يا يفرق بينه بين مفرد بالتاء او بالياء زي روم او رومي وعربي وعربي بس هو الغالب انه يفرق بينه بين ايه مفرد بالتاء ايال ايال المشهوره يعني صح يا شيخنا قال يبدأ اسم الجمع واسم الجنس الجمع يصغران لشبههما بالايه بالواحد صح, صح. طيب التام لا يصغر الا المتمكن كما سبق ولا يصغر من غيره الا اربعه أيوة افعل التعجب والمثنى ولو عدديا عند من بعد كده ذواتا ومثناهما وجمعهما يعني شوف لا يصغر إلا المتمكن المتمكن يا شيخنا المعرب يعني اللي هو المنون يعني ولو يصغر من غيره إلا أربعة خلاص أفعل في التعجب طبعا أفعل التعجب ده يا شيخنا المفرد أنه جامد صح جامد فليس متمكن ليس مصروف يعني مش منون يعني صح مولانا والمزجي ولو عددين عندما من بناه يعني كلمة بعلبك ده مركب مزجي كلمة حضر موت مركب مزجي صح يا شيخنا ماشى مولانا ولا؟ طيب قال المزج نعم لا هم عايزين المزج يا مولانا من الاعلام مش من الاعداد ولو ولو ايه يبا يدخل فلما عدديا يبا يدخل 11 أو كده هنشوف يا مولانا يعني عند حضرة موت سمعنا يا سيدنا كلمة حضرة موت كيف تصغر يصغر الصدر تقول حضيرا موت ويبقى لإيه العجز طيب بعلبك تقول ابو بك طب عشر 15 عشر العدد اللي حضرتك بتذكره خلاص طيب ذا وتا ومثناههما وجمعهما ثمانيه يا شيخه أي اي يعني قالوا ايه زي وقالوا تيا وده تصغير شاذ لا يحفظ يعني يحفظ ولا يقاس عليه لان دي اسماء مبنيه كل ده مبنيه يا والذي والتي قالوا ايه مولانا سمعنا يا شيخنا قالوا اللذي وقالوا اللتي واضح يا مولانا نعم طيب انتهى الوقت وقال لسه انتهى الوقت